أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله <تصفيق> <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ان الله مع الصابرين ولا تق بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبل شيء من الخوف والجوع ونقص من الأمن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا إصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ ضَالٌّ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المتبون صدق الله العظيم